وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ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 والذينَ كَفرَوا لَهُمْ شَرابُ مِنْ حَممِ وَعَذاابُأَلم بِمَا كانوا يَكفرون هو الذي جَعَ الشَّمسَضيا أَ وَالقَمَرَ نُور وَالقَمَرَ نُورَ وَقَدرَهُ مَنزِلَ للتعلموا عددد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 إَِّينَ لا يَرجُونَ لِقَ أَنا وَرَضُوا بِالْحياتةِ الدُّنْيَا وَطمَ أَّ بِهَا وَرَضُوا بِالْحيةِ الدُّنْيياَا وَطمَأَّ بِهَا وََّذينَهُمْ عَنْ آياتنَا غافِلونهُُلَاائِكَ مَأوَّهَُّا رُبِمَا كانَوا يَكْسِبون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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجى لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو أَوْ أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مُّسْتَهْزِئًا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ من بعدهم لِنُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 وَمَن أَظْلَم مِمَّا نِفْترَ عَلَى اللهَّ كَذِبًا أَوْ كَذذَّبَ بآياتِ إَّهُ لا يُفْلِحُ المُجرِمون وَيَعبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِمَا لا يَبُرُّهُم وَلَا يَفَعُهُ وَيقولُونَهَا أُولائِشُ فَعَاءُناَا عِدَ الله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 فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط متقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني مِنَ الحق شيئا إن الله عليم بِمَا يفعلون وَمَا كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه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 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا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 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عمل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 وَأَخْبِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ نَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فإِننه تَوَلَّيتُم فَمَا سَأللتُكُمْ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِللاا عَى اللهَّ وَمِدتُ أنْ أَكُونَ مِنَ المُسلِمين فَكَذَّبُهُ فَنَجَّينَاهُ وَمََّهُ فِي الْفُلْلكِ وَجَعلناهُم وَجَعلنهُم خَلَائِ فَوأَغْرَقَ الذيينَ كَذَّبوا بآياتنا انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ قَُّ بَعثْن مِم بَعْدِهِمّ سَوهَارونَ إى فِيعونَ وَملَائِهِ بِآياتِناَ فَستكْبرَرُوا وَكانوا قَوْمَم مجرَمين فَلََّا جَ أَهُمُ الْحَبقُ مِنْ إِ دِناَا قولوا إَّ هذاَا لَسِحْر مبين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 وَل قددَ أجيبَ الددعوتُكُمَا فَستقمَا وَل تَتَّبعَّ سَبيل الذيينَ لاَا يَعلمون وَوجَا وَزْنَ بِبَنِي إسْر إلَى البَحْرَ فأَتْبعهُم فِي الجعون وَجودُهُ بَوْ حتىتا إذَا أَدََكَهُ الْ الغَرَقُ قلَ آممَ تُ أََّهُ ل إلَهَا إللا الذي آمنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرلَ وَأَنَ مِنَ المُسلمين آآنَ آل وَقدع صَيتَ قبلَ وَكنتَ منِنَ الْ المُفْسدينين فَالْيَوْمَنُ نَّكَ ببَدَنكَ للتكونَ لممن خلَْفَكَ آيه وَإِنَّ كَكثيرَِم مِنََّثِ عَنْ آياتِنَا لَغَافِلُون وََا قَدَبَ وَأَنَّ بَنِي إِسْرَلَ مُبَوْى أَوْ صِدَقِ وَرزَقَنَاهُم وَرَزَقَنَاهُم مِنَ الطَيبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حتىَ جَ أَهُم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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب القذى في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب القذى في الحياة الدنيا ومدعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ نُنْجِيَ المؤمنين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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو طير الحاكمين